وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَصْتُ فَلَمَّا أُضِيَ وَلَّوا فَلَمَّا أُضِيَ وَلَّوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَ لَنَا إِنَّ سَمِعْنَا كِتَابًا إِنَّ سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى أُنْزِلَ من بعد موسى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يأذين إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا لا داعي الله يا قوم لا داعي الله داعي الله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 في الأرض وليس له من دونه وليس له من دونه أولئك في ظلال مبين أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعَيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ, بقادر عَلَىٰ أَيِّن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَا إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأن أنهم يوم يرون ما يوعدون، لم يلبثوا إلا ساعة، لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، بلغ، فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون؟